La la, la. و سعوب شديد العقاب ضد وولياء فروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم عيو بِم بِرَرسُونهِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ وَدَذَلُ بِهِ الْحَقَّ قَفَ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 الذين يحملون الأرض ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به, ويؤمنون به ويستغفرون لله. آمنوا ربنا وزعت كل شيء رأمة إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن القصص آت يومئذ فَقَدَ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ إِنَّ غَفُونَ يُذْعَنُ لَمَا قَصَّ اللهِ أَبَرُّ مِمَّن قُتِقُمْ أَنْ فُسَنفُم إِذْ تدعون إِلَى فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا امل تمسنا تين واف ايتنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من الزمان كَا رُؤِ إِلَّا مَن يُنِيبَ بَذَلَ الله فذل الله مخلصين لو دين ولو كره رفيع الدرجات ذو العرض رفيع الدرجات ذو العرض من أمري mor con من أمره على seven أزبت إذ القلوب لذل. قائلة الأعين وما تخفي الصدور نعلم <تصفيق> قاد <تصفيق> وإذا الجبال سيرت وإذا العشار افطلت وإذا الوحوش حشرت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 وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَ وَنُفِخَ نُشُورًا وَعِندَ السَّمَاءِ عُفْشِطًا وَإِذَا الْجَحِيمُ صَوَّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أزلفت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت تالبت نفت ما أحضرت فلا of إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو و well, اما إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء One more. دقيق وما تشا موسیقی